Aguz bil Allah min al shaytan ar rojiim, bismillahi r-Rahman r-Rahim. Al iflaadim, telkè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 Wanneer de mensen een stukje van het verhaal nemen, dan vergeten ze de weg naar Allah. Ze vergeten de weg naar Allah zonder en nemen كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 Hada kullahi fa' aruni, madakħal-apalladina minn tuni, bellil-wallimunafir, dwallalimubin. Wara' pra' de' ante ina' lupman, l-ikmeta' an ixkur lilla, wama' ijeszkur ufa' inda' ma' ijeszkur uli nafsi, wama' ka' varafa' inna' ma' harani unhamid.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 ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بما ما ليس لك به علم فلا, فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم إليَّ مرجعكم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ يَا بني إِنَّهَا إِنْتَكُمْ تكم حَبْتِ مِنْ من خردل فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ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 إن الله لا يحب كل مختال فخو وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض واسبغ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن, وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عمنوا إِنَّ الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده, والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت Ma نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 وَأَنَّ الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم, فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما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 ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الاضحى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي أرض تموت ان الله عليم خبير